قال الفقير الى عف ربه عبد الله بن محمد الملقب بسفيان الحكمي بسم السلام الواحد المهيمن المستعان للجلال المؤمن احمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا ثم الصلاه والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى وآله وصحبه الأطهار الفاتحين القادة الأخياري وبعد فالعلم أجل مطلبي به ينال المرء أعلى الرتب وهذه أرجوزة حررتها قد استطاعتي وقد رصعتها بنخب من كلام الاعلام نظما ونثرا بالمحل السامي نظمت فيها المنهج القويم لطالب العلم ليستقيما مسارنا على خطى الاسلاف اذ ضرب به وحذر صد الادجا فالعلم لا يحرز بالالقاب والنفخ بالاطراء والاعجاب كلا ولا بكثرة التأليف وجله ضرب من التزييف وليس بالدعايات المزخرفة يصنع عالم وذاه والسفه كم خدع الناس بريق الأغلفة وكم كتاب حقه ان تتلفه وكل هذا من عوائق الطلب فاجتنب بني اسباب العطب وان هذا المنهد استقراته من كتب العلم ومما اخترته من سير الائمه الكبار كذاك عن اشياخنا الاخيار ثم افدت بعضه بالتجربه ومن أراد كنها شيء جربه وجل ما اوردت من آدابي فإنه لا ريب من كتابي تذكرة السامع للكنان عليه تترى رحمة الرحمن ثم اضفت من سواه دررا لعقدها ولست يا ذا المنكر لوازم النفس التي لا يسلم من هم فنقصنا محتم وما ادعيت انني وفيت ما كنت ابغيه ولا اديت لكنها جسر الى الآداب تذكره لزمر الطلاب وهذه الآداب من جنس العمل بالعلم طوبى لمن الشرع امتثل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 فذاك راجع الى اهمال تعليم ذي الاداب للاجيال وكان اخذ العلم عند السلف يقرن بالاصلاح للنفس وفي بعض الاحاين قبيل الطلب يغرس في الطالب حب الادب لذاك سموه بعلم التزكيه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 اهل التقى والعلم والانصاف سميتها بني عدة الطلب بنظم منهج التلقي والادب قوامها بابان ثم خاتمه احسن ربي للجميع الخاتمه وكل باب منهما يشتمل على فصول خمسه تفصل والله يحظينا بحسن الفهم وباجتناء ثمرات العلم وما بها من الصواب يرجع الى الذي له الرقاب تخضع اساله الاخلاص في الاعمال لوجهه والصدق في الاقوال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 يرويه عنه مسند عن مسند عليه رضوان العلي وعلى سائر صحب المصطفى خير الملا ومن على منهاجهم قد سارا واتخذ اتباعهم منارا